يعود توب انسراب فيه توبت وعلى واتني شبابي من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله واتته الدنيا وهي راغبه الدنيا <تصفيق> ضلة عندنا في مدينة المنصورة غاب زوجها لسبب من الأسباب وهي أسرة فقيرة جدا ورزقت ببنت في سفر زوجها ثم تقول لي في ليلة من الليالي مرضت البنت وبدت إلى جوارها أضع لها كمدات الماء على رأسها وجبينها لأنني لا أملك قيمة الدواء فضلا عن قيمة العشاء ويا في بيت أبيها تقول سبحان الله أصلي ركعتين وأدعو الله عز وجل وأضع الكمدات على وجبنتي وهكذا إلى بعد الواحدة ليلة تقول وإذ الباب يطرق فأسرع والدي وأسرعت خلفه فقال الوالد من؟ فإذ بالرجل خارج الباب يقول الدكتور الطبيب طبيب؟ طبيب مين؟ يقول ففتح والد الباب وأسرعت خلفه بحجابي فرأينا طبيب يمسك حقيبته السلام عليكم عليكم السلام فين البنت المريضة؟ بنت المريض فضل فضل يا دكتور دخل الدكتور كشف على البنت كتب رشبت الدواء ثم وقف خارج الباب وانتظر بعدين طالت الوقفة فإذ بالطبيب يقول لأمها بسرعة وقت شوية قالت ماذا تريد يا دكتور قال أريد قيمة الكشف قالت والله ما معي والله لا أملك قيمة الكشف لقد بده أنا وابنتي وأبي بغير عشاء فغضب الطبيب قال انت ما عندك حياة ما عندك الزوء ما معكش قمت الكشفة بتصل علي بعد الساعة واحدة بالليل ليه وأخرج من بيتي بعد واحدة ليلة ليه قالت والله يا دكتور أنا أسفى أنا ما تصلتش في حضرتك أنا أصلا ما عندش تليفون قال الله هي دي مش شاعت فلان قالت لا ده الباب اللي جمنا فوقف الطبيب وقال لا لا لا والله ما أخرج لله إلا لك فأخبريني ما قصتك فبكت وقصت عليه ويا أسرة مؤمنة فخرج الطبيب فأحضر الدواء بنفسه وأحضر العشاء بنفسه وجعل للمرأة وابنتها وأبيها راتبا شهريا ولم يقطع هذا الراتب حتى عاد زوج المرأة فعادت بزوجها إلى الطبيب وقالت الحمد لله لم نعد في حاجة إلى الراتب تقول لي ونحن أسر فقير جدا فكنا إذا ضاق بنا الحال أداعب زوجي وأقول له ما تسافر عشان ربنا أرجوك من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلاوته تضايا ندب فيه, فيه تهيت